يا أيها الذين آمنتوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فازت روزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون احمدوا الله على العافية اشكروا نعمة الله عليكم اشكروا ربكم على هذه النعمة ورحمة المهدى فإن من نعم الله عليكم أنبعث فيكم رسولا من أنفسكم وأنفسكم يقول الحق جل في الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليتم حليص عليكم بالمؤمنين وغوف بطالت رحمته وطال إفقه وليله وعفوه وصفه حتى المشركين أنا كونهم له من أشد المعتدين تقول عائشة كما في الصحيحين رضي الله عنها قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي آلي إلى ابن عبد ملاء فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثالي. سحابة قضى ظلتني فنضرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك إليه وما ردوا عليك وقد بعفلك ملك الجبال لتأمره بما شدت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إِنَ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَانِ قَدْ بَعَثَنِي لَكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَأَنتَ فكل لمن أعبه واتبع هدى هذا الغالب على دعوته والأصل في طبيقته فدعك من الطريق لقد كان لكم رسول الله قسوة حسنة فكيف يكون مؤتسياً بسنته مبدع All right. <laughs> с вами والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجهبى ومن اتباعه بإحسان إلى يوم الحجر والدين أما بعد فيا صاحب سنة يا متمسكا بالحق لا يظرك أحد الزيغ إنهم رفاقوا رايتك وأشهروا كلمتك فإنما باطلا أرالو وهوان تبالوا يتبعون الحق إن وافق أهوارهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فتمسك بالحق ولا يضرك من هلك كيف هلك يقول العلمون هذه حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه إِنَّنَا لَنُجَاهِلُ وَنُنَاظِرُ وَنَلُّو بِرِفْقٍ وَلِيمٍ فَيَعْتَبِرُنَا مِنَ الْمُمَيِّعِينَ رأينا أن هذه الشدة أهلكت الدعوة السلفية مزقت أهلها نرى النيران تشتعي نرى هذا الدماء بأهل السنة أمتسهم وتغللها ظلم وأحكام باطلة جائرة انتهى كلامه بتصرف لا يدخل معناه والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبكنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم